يا رعي الكيف لا زوت في الجالة احرص على صبت على الكيف نقادي ثم قدم اهل الكريم وعمدة الحالة استهلا من ابنك يا رابنا بيتنا الكف نقادي ثم قدمنا الكريم وونتج من مليك يا اهل الجوادي <تصفيق> شيخ المواجع سعود يضحك ودايم شرح بالا فيها التواضع طبيعة شايم عدد شيخ المراجل سعود المدح يزلالا دايم محله شابه صبح العياد الأظيف يضحك ودايم شرح بالا فيها التواضع طبيعة شايم عدد انا اشهد انه بعيني فوق من زالة في غسق مجبل ما يأزل الوعد وانا اشهد انه فخرب عهل الطالة شيخ لكل الخلاي يعوني انا اشهد جبل ما ينزل الوادي ونشهد ان الفخر وابغاها للطالة شيخ اللي كل الخالى يقعوني وسنادي لا كبرتها مش كلابا الله الحالة يحلها لوبها أديان وعنادي واليوم بعد الدقاع تعا الله الحالة اي واليوم بعد الدقاع عند مسور سلامه لو الطيب لك تبو هذا السعود وفن عرجال المقاله من اللي يعرف قهوه كمه هذا السعود وفن عرجال المقاله من اللي يعرف قهوه كمه هذا سعود الوفا العرجان بفعلان من لا يعرف وجه هذا سعود الوفا العرجان بفعلان من لا يعرف وجه ما هو ترى غدي